وإن يروا آية يغلب ويقولوا سحر مستمس تابعوا ألهو أغضبكم أم من وان While I was a <تصفيق> فما كن النظر فتولى